بسم الله الرحمن الرحيم يا هدى أيها المزمّر قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه وردني القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا انَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَامُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا, لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَنْ يَهْنِكُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا غَائِبًا كَلَمْ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أليما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 فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الويندان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تنفرا فمن إن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفا وثلثا مِنَ من الذين معك والله يقدر الليل والنهار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 فقرأ أمة يسر منه وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله قربا حسنا وما تقدمون لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو غيره وأعظم أجرا واستغفر الله إن إن الله غتور رحيم